فحملت رفًا تبذت به مكانا قصريا فاجاء اهل المخاض الى جذع نخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا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 فكلي واشربي وقري عينا فإما تر مِنَ من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا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 وَجَعلني مُبارَكًا أَنَ مَاكُ تُ وَأَصَانِي بِ الصَّلَاتِ وَزَّكَاتِ مذُ تُ حَيّ وَظَرًا بِوالذَتيِ وَلَم يجَعَم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 من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا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 ظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا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 إِنَّ اللَّهَ رَحْمَنٌ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قُل لَّا أُرَاوِغُ أَن تَعَنَّى آلِهَتِي يا إِبْرَاهِيمُ لَإِن لَّمْ تَنْتَ هَيَأَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا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 وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطبيب طور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه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 إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيّ